لآن آل القرآن, القرآن. موسوعه النابلسي إن ا للعلوم الاسلاميه ولومنينهم وللامرونهم وللامرونهم فليبدقن باذان الانعام وللامرونهم وللامرونهم فليغيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من يؤذوا لله فقد خسر خ ص ر ا ن ه I mean, t h a n you. الله عن والله م و س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض وذقد و ص ي ن ا ا ل س ي ن أوتوا ا للعلوم ك ت ا ب من ق ي أن الاسلاميه ل ه ف ا ا ف الأرض وكان ا ل ل وليا تبعها ت ع أن د موسوعه النابلسي ب الذين آمنوا ا للعلوم ل الاسلاميه 「今日い